بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فان يعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف